س م ع و ا لها ش ه ي ق ا وهي تفور ت ك ا د ت م ي ز من ا ل غ ي م ك ل م ا أ ل ق ي ف ي ه ا فوج س أ ل ه م خ ز ن ت ه الله أ ا ل ك م ن ذ ي ر قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إ ن أ ن ت م إ ل ا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أ و نعقل ما كنا في أ ص ح ا ب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا ل أ ص ح ا ب السعير إ ن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم م غ ف ر ة و أ ج ر كبير و أ س ر و ا قولكم أ و ج ه ر و ا به إ ن ه عليم بذات الصدور أ ل ا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم ا ل أ ر ض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و إ ل ي ه النشور أ أ م ن ت م من في السماء أ ن يخسف بكم ا ل أ ر ض ف إ ذ ا هي ت م و ر أ م أ م ن ت م من في السماء أ ن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أ و ل م يروا إ ل ى الطير فوقهم صافات ويقبضن م ا ي و س ه ن إ ل ا ا ل ر ح م ن إنه ب ك ل ش ي ء بصير أ م ا ل ا س ل ك م ي ن ه ا س م ا ن الله ر ن إن ا الحسنى ه ذ افمن الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل يرزقكم رزقه أمسك إن لجوا ي عتو ونفور ف يمشي مكبا على وجهه أ ه د ى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أ ن ش أ ك م وجعل لكم السمع والابصار و ا ل أ ف ئ د ه قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذ ر أ ك م في ا ل أ ر ض و إ ل ي ه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين قل إ ن م ا العلم عند الله و إ ن م ا أ ن ا نذير مبين فلما ر أ و ه زلفه سيئت وجوه, سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون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 قل أ ر أ ي ت م إ ن أ ص ب ح ماؤكم غورا فمن ياتيكم, فمن يأتيكم بماء